118. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص 119. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد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 117. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير 118. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا 119. ذلك حشر علينا يسير 110. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم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 إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع